أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من الله ورفع بعضهم درجات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 هُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم من آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ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 وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرثيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ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 أَلَمْ تَلْبَسْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ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 112. والله يضاعف لمن يشاء 113. والله واسع عليم 114. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم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 يا أَّهَا الذيينَ آمنُوا لَا تُبطِلوا صَدقاتِكُم بِالمَنّ وَأَذاكََّذ فِقُمَا لَهُ رِآ أَ النَّاس وَلَا يُؤ مِنُ بالِلهِ والْيَومِآخِد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 فَآتَتْهُ كُلَّهَا بِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 11. تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر, وأصابه الكبر وله ذرية بعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ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 وَمَا فَقُتُم مِن فَقَتٍ أَْ نَذَرْتُم مِنْ النَّذرِم فَإِن اللهَّهَا يَعلَمُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَوصَاب إِ إن تُ بْدُ الصَّدَقاتِ فَنِرِم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 مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خير 121. وفى إليكم وأنتم لا تظلمون 122. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء, يحسبهم الجاهل أغنياء ِن التَّعّ فيِي التَّعرفِفُهُم بِسمهُم ل يَسْأَلونَ سَائِحَافَ وَماَا تُم فِقُمٍِ خَيرِم فَإِن اللهَّهَ بِه علي الذيذينَ يُم فِقُونَ 118. بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند وَلَا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 119. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذَلِكَ بِأََّهُم قالَاوا إِ مَبَيْعُ مِفْلُ الرّبَا وَأَحَلَّى اللهَّهُ البَيْعَ وَحَرَّ مَ الرّبَا فَمَنْ جَ أَهُ مَوعِرَةُم مِررَبِّهِ فَنتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللهَّ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلْ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 119. واستشهدوا شهيدين من رجالكم 110. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 111. 119. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 110. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ 119. والله بكل شيء عليم 110. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوبة فإن أمن بعضكم بعضا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 110. لله ما في السماوات وما في الأرض 111. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 112. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 124. والله على كل شيء قدير 125. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 126. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد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 12. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 13. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا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 124. وإنهم الكتاب وأخر متشابهات 125. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 126. وما يعلم تأويله إلا الله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 124. إنك أنت الوهاب 125. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 126. إن الله لا يخلف الميعاد 127. الذين كفروا لن 119. تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 110. وأولئك هم وقود النار 111. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم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 مینس بنی نل کنا پیریل مرتی من خیلیل موتیل نامل متا دنیا ولاحو دہو ہس نب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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمن فقین المست فرین بل اصح شہید لا ان الا لا علا اللہ العلم قائما ام لا قسط الا علاح اللہ العزیز الحقیم ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب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 واللهَّهُ بَصيرُ بِالنَّغِبَادد إِ الذيينَ كفُرونَ بِآياتاتِ اللهِ وَيَقُتُلونَ إ بِينَ بِغَيْرِ حَقّوا وَيَقُتُلُون.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 نَارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَت كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 118. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 119. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من 129. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء منا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 وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنت 119. إنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 110. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب واسمی وآل رب العليم فلما وضعتها قالت فلم کال وضعتها و والله او بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنَّنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكِ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَتَ نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 110. هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 بِكَلِمَةٍ مِنْ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّي أَنَّ يَكُونَ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 117. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء 119. قضى أمرا فإنما يقول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 بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم 111. بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ 112. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ پلسام ہو مفر کال من اواری کال الحواری نَحْنُ اوں سر امن بِاللَّهِ اشہد بنا مسلم رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكْرُهُمْ وَمَنْكَرُ الله وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اذ قَالَ الله يَا عِيسَى إِن متوفيك ورافعك الي و مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم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 فَمِنَ العلْمِ فَقُلتَعَلَ نَدُرُ ابْن أَنا وَأَبْنَا أَكُمْ وَنِسَ أَنا وَنِسَ أَكم وَأَم فُسَنَا وَأَم فُسَكُمثُم مَ نَبتَهِ 129. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 120. فإن تولوا فإن الله عليم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا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 12. أفلا تعقلون 13. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم دُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنْ أَوْلًا النَّاشِئَ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّعَ طَائِفًا تُمْ مِنْ أهل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 وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ 117. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 118. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكِ وَمِنْهُمْ من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل 117. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 118. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُنَ أَلْسِنَتَهُمْ بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من الله وما من الله على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان 10. ويؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانين بما كنت تُمْتَعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيأمُركُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدائِذ أَتُم مُسْلِمُون وَإِذْ أَخَذَ اللهَّهُ مِي سَاقًا نَّ بِالليينَ لَمَا آتَتُكُم مِن كِتَابِ وَحِكْمَةِ ثُم جَأَكُم رَسُون 129. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا 117. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 118. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 119. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من سم ٹیل اب آؤ کل جل امنا بل الا ل نم انبراہی مؤ اسم عی لو اسحاق اسبات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 فہ دل بانی مشہدوں جہ مل بہین مغل دل قوم وال ج عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من